بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين اننا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام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 وما ياتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم مَنْ خَلَقَ خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون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 وانا الى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين وَإِذَا بُشِّرَ أَخَذُوهُ بِمَا ضُرِبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَّأُ في الحلية وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم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 مَتّي وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أُرْسِلَ مَن قَبْلَكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا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 ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون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 وما جاءهم باياتنا اذا هم منها يضحكون وما نريهم من ايه الا هي اكبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون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 وَقَالُوا أَأُلَهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون 113. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم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 هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون وطافوا عليهن بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون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 لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام ابرموا امرا فانا مبرمون ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم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 ولَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَقِيلَهِ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَام فسوف يعلمون.